Bismillah. the الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكوا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ يَسْتَعْجِلُونَ كَلِبِ كَيْئِبَ قُل لَّنْ حَثَنَ خَلَتْ مِن قَبْلُ الْمَثَلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لذلك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 الحق والذين يرون زرع فحط ما لف سيل زفر ومن في الارض كف صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة سَيِّئَة وَأَيَدرُون فِي الْحَسَن نَفْسَ السَّيِّئَة shall Allah'a <Sessizlik>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 121. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم 122. قل كفى